اَم تَرَوْن وَهُوَ اللَّهُ قِسْمَاوَاتٍ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ, آيات رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أنبار أَلَمْ يَرَ أَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْسِكْ لَكُمْ مَا لَمْسِكْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بِضَرَرٍ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعلنَّأَنهَا رتَجرمٍ تَحتيم فَأَلَْ نَؤُم بذُنوا بِهِم وأأَنْ شَأنَّ مِن بعدين قًَا آقرين وَلَونَ الزلنا عَلَيكَ كِتاباب فيِي كَرقاسٍ فَلََمَسُوه بأديهِ لَ قَالَ الذيينَكَ قَ إه غَا إلا سحون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 ما كانوا به يستهدئون قل سيروا في الأرض ثم منهوا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجنع لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذيينَ قَسُِ أَ خُسَهُم فَهُم ل ي وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِي الَّْنِ وََّه وَهُو السَّمعُ الْعَم قُلْ الأأَغييرَ اللهَّ اتَّقهُ وَل فَوقِِ السمواقِ وَأَررضِ وَهُو يُقاعِم وَلَا يُطَام قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من, من المشركين قل إني أطاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.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 شَرِيكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ قَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ فَظَلُّوا لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَغْلَوْا مِمَّا اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُخْلِقُ وَيَوْمَ نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشغفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على وضل عنهم ما كانوا يفتمون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يحرون ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآخرين ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو جدوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لتابعون بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو جدوا لعادوا لما نمو عنه وإذا وقالوا إلي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ رقفوا على ربهم قال أليس هذا للحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكون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 الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَا آثِمُ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رسل لِكَ فَصَبْرٌ عَلَى مَا يُكذَّبُ وَيُؤذَى حَتَّىٰ أَتاوَنَا نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْ مِنْ نَّبَإِ مُوسَىٰ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أن تبتغل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 لا يطيروا بجناحيه إلا أمم مَا ما طرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبطم في من يشأ الله يبنله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعوم إن كنتم صادقين بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أُرْسِلَ إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ قُلُ بهُم وَزَيَنَ لَ الشَّيطَ مَا كَوا يَعملون فَلََّ نَس مَاذُكِ ب فَتَعحنَّ عَلَْهِم أَبِوابَقُ شيءَيْ حتىَ إذاَا فرَرِحُ حتىَ إذاَا فرَحُ بِمَاؤُوتُ أَغَزْلَ ضَوتَةً فَإذاَاهُم مُضِلِسُون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارئيتم ان اقضى الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وقتم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم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 فَأَمِنَ الْأَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْ ذِي لا تتبعوا إلا ما يوحى إليه قل لا ليستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذروا صُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبًّا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا الْحِسَابُكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرِضُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ وكذلك فتلنا بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآخرين ذَرَأَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوى أقل قد ضللت إذا وما أنا من وكذبتم به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين مَا لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 هو القاهر فوق عباده ويوصل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته أيل إن أنجانا منا هذه لم نكن من من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون او اوذ لكم او من تحت اوذ لكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض ام ان كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب بي قومك وهو الحق قل عليكم بوكيل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 بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفع ليس لها من دون الله ولي ولا تعد الكل عد لا يقض منها اولئك الذين ارسلوا بما كسبوا لهم شر تَقُو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ قُمْ خَيُقُولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من قل اقلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا ان لم يهدني ربي لا اخونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرتتم ولا تخافون أنكم أشرتتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحفظ الأمن إن كنتم تعلمون الذين آل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 وَإِسْنَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجِئْنَا بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يهديه رَقُولَ حَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَأَنَّىٰ يُكَذِّبُونَ فَإِنْ يَكُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هدى الله هداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرار العالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب ja فَضقُ الذي بَيْن يدَيْلِ وَثُ ذِرَعمَّ القُو وَلتُزِرَُّقُرَ وَمَن الحَونهَا والَّذينَ يُؤْمنِونَ بِالآاقِة يونَ بِ وَهُمْ عَ صَلَث يحافِبون وَمَن أَْلَ مَِّ لِسقَرَ عَلَ الله كَذِبًا الأأَوْق شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما يَقُولُونَ على اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا قَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا لَرَا مَعْقُلٌ شُفَعَاءُ أنهم فيكم شركاء لقد تخطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالف الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا ترفقون فالق الإصباح وجعل الليل سجنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البدر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم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 فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاقِدًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعٍ خَالِقٍ وَأَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعٍ خَالِقٍ وَأَنْجَالِيَةٌ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا ۚ وَقَرَّبُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميك عليها وما أنا عليكم بحقيب وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما وما جعلناك عليه الحفير la ngay đạo of bi nào of إذ تفاؤوا وأبصروا كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون وله أننا نزلنا إليهم الملائكة وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدوا يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَذْكُرُ فَالْقَوْلُ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَسْتَرْهُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ يَرْضَوْنَ وَلْيَقْتَرِفُوا وَلْيَغْتَرِفُوا مَا هم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 تو الى وان كثيرا يضلون باهواء بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدي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 وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قد استكثاؤتم من الناس وقال اولياءهم من الاناس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا, وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا قال ان ما سواكم خالدين فيها الا ما شاء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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَنِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَ قَبْلَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قوم آخرين. إن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 ما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعبهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ فُرَكَاتٍ لِّيَهْدُوهُمْ لِيَرْضُوهُمْ وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَسْتَرْحِلُونَ وَقَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامٌ يُؤْذِنُ اللَّهُ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِذِمَامٍ وَأَنْعَامٍ وَأَنْعَامُ الْحُرُمِ مَكْظُورٌ وَأَنْعَامُ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ اسم الله علي عليه بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا ذِي الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَقُمْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عليم. قَاصِرَ الَّذِينَ قَتَنُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً إِنَّ على اللَّهَ عَلِيمٌ قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ نَبْلَ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكْلُ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكْلُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمُّ لَا مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يحب وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوْمٌ مَّا وَزَّقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا حرم أم الأنفين أن اشتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين عليه أرحام الأنتين أَمْ كنتم شوداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أغلو ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى صَائِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فإنه فإنه رغس أو فسقا أهل لغير الله به فمن غَيْرَ غير باغ ولا عاب فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وَمنِن البَضَرِ وَالْغَنَِ حَر وََّ عَلَ شُتُمَوْمَا إِلا مَا حَمَدتهمَا أَ الحَوي أَو الحَويَ أَ مَقْت لَ قَضِعَ ذَلِكَ جَزَنَ بِبَضم وَإِنَّا لَ صَادِقُ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 قل هل مشهدا قوم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هوا الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم في ربهم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرموا الفواحش ما ظهر منا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوث الكيل والميزان بالقصة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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قام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 يَوْم يأتيِيضعبُ آيَات يّكَ ل يَ فَعْونَنفسْسَن إمَ وَلَم تَبُ آابََة بِمْ قَبوا أَوْ كَسَبَت أَْ كَسَبَت فيِي إمَيا قَرا قُلِ تَض إِ مُن تَضون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 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبني ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها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 إن ربك سلع العقاب وإنه لغفور رحيم